واشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة وجاهد في سبيل الله حتى أ ت ا ه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت وباركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد وارض اللهم عن ا ل ص ح ا ب ة الطيبين وعلى من م ش على طريقهم و ق ت ف أ اثرهم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 ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كلام الله تعالى و أ ح س ن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار أ و ص ي ك م إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل الله أ س أ ل أ ن يرزقن ا و إ ي ا ك م تقواه في السر و ا ل ع ل م إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين حديثنا في هذا اللقاء إ ن شاء الله عز وجل سيكون ت ك م ل مجموعة لما ب د أ ن ا ه من فتره غير قصيره وهي بعنوان صلاح القلب أ س ا س لصلاح البدن وصلاح البدن متوقف على صلاح القلب وتكلمنا فيما مضى عن ع ل ة القلب في الكبر وبعد ذلك في الحسد وبعد ذلك تكلمنا في الرياء وقلنا أ ن القلب إ ذ ا مرض ودخل فيه شيء من أ م ر ا ض القلوب لا بد حتما أ ن يظهر لهذا المرض أ ث ر على الجوارح ومن ثم تختل تصرفات المرء في حياته الدنيا وينحرف عن طريق الله المستقيم عظيم القدر واسع النفع وهو اتفق عقلاء ا ل ب ش ر ي ة مسلمهم وكافرهم على أ ن أ ي أ م ة من ا ل أ م م بغض النظر عن شريعتها وعن ملتها إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نقيس قوتها فنقيسها من خلال محورين اثنين يعني أ م ة ا ل إ س ل ا م تريد أ ن تقيس قوتها وهل يا ترى هي أ م ة ق و ي ة و ر ا س خ ة كما أ ر ا د ربنا عز وجل إ ر ا د ة ش ر ع ي ة وكذلك أ م م الغرب كافرهم وملحدهم وغيرهم تقاس من خلال محورين اثنين المحور ا ل أ و ل ق و ة أ ف ر ا د ه ا اللي بنسميها ق و ة و ح د ة البناء وهذا المقياس إ خ و ا ن ي متواتر ومطرد في كل القياسات أ ر د ت أ ن تقيس ق و ة شيء أ ن ظ ر ل و ح د ة البناء ف إ ن كانت و ح د ة البناء ق و ي ة فهذا الذي تكون منها وبنيت عليه قوي والعكس بالعكس طيب و ح د ة بناء ا ل أ م ة من أ ن ا وانت ف ا ل أ م ة ما هي ما الا م ج م و ع ة من الشخوص رجالا كانوا او نساء ف إ ذ ا كانت هذه ا ل و ح د ة ق و ي ة ص ل ب ة يبقى المحور ا ل أ و ل من قياسات ا ل أ م ة قوي و ص ل والذي نعنيه ب ق و ة و ح د ة البناء ليس ب ق و ة البدن فحسب و إ ن كانت ق و ة البدن م ط ل و ب ة و م ر غ و ب ة و ح س عليها الشرع ولكن الذي نعنيه أ ص ا ل ة هي ق و ة و ح د ة البناء من ن ا ح ي ة القيم و ا ل أ خ ل ا ق هل ي ترى و ح د ة البناء عندهم قيم و أ خ ل ا ق وقلوبهم س ل ي م ة يبقى المحور ا ل أ و ل ا ن انتهينا منه ونرجع إ ل ى المحور الثاني وهو ق و ة الارتباط بين أ ف ر ا د ا ل أ م ة بعضهم ببعض ف إ ذ ا اختل واحد من المحورين ف ا ل ا م ة ض ع ي ف ة يعني إ ن وجدت مثلا يعني أ م ة و ح د ة بنائها ق و ي ة ولكن لا يوجد بينهم ارتباط متفككون متناحرون مختلفون متشرذمون ليس لهم ق ي م ة ولا وزن و إ ن كان الواحد منهم على ق و ن ه فردا قويا متين وصلب ولكن إ ذ ا انعدمت ق و ة الروابط بين أ ف ر ا د ا ل أ م ة ضعيفه متهالكه م ت ش ر ذ م ة تصبح ل ق م ة س ا ئ ل ة لكل س ا ئ م ة على وجه ا ل أ ر ض وهذا هو الواقع ا ل آ ن في أ م ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم و إ ن كان موجود ولكن يسعى يسعى الخبثاء على اختلاف مللهم ا واختلاف اتجاهاتهم ل إ ض ع ا ف ا ل أ م ة ببث ا ل ف ر ق ة والاختلاف فيما بين أ ب ن ا ئ ه ا وما يحدث في مصرنا ليس منا بغريب ولا بجديد ولي ك ل م ة إ ن شاء الله عز وجل بعد أ ن ت ه ي من موضوع ا ل م و ع ظ ة عن ما يحدث في مصرنا وفي الميدان ا ل م ش ك و م ميدان التحرير وما أ ع ل م ت ه بعض الجماعات ا ل م ب ت د ع ة الضاله من القيام بمظاهرات لتخريب البلاد والعباد أ ق و ل إ خ و ا ن ي إ ن م س أ ل ة الترابط بين أ ف ر ا د ا ل أ م ة محور انسان لقياس ق و ة ا ل أ م ة يبقى انا عندي محورين المحور ا ل أ و ل ق و ة و ح د ة البناء م ت م ث ل ة في ق و ة القيم و ا ل أ خ ل ا ق و ا ل ق و ة ا ل ب د ن ي ة المحور الثاني مدى ارتباط أ ف ر ا د ا ل أ م ة فيما بينهم وهذا الذي أ ش ا ر إ ل ي ه نبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم والحديث رواه أ ص ح ا ب السنن وسنده صحيح قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إ ذ ا اشتكى منه عضو تداعت له سائر ا ل أ ع ض ا ء بالحمى والسهر أ و كما قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين الذي سنتدارسه في هذا اللقاء يؤثر سلبا و إ ي ج ا ب ا بوجوده وعدمه في المحور الثاني من محاور قياس ا ل أ م ة ب ا ل ق و ة والضعف بمعنى إ ي ه الكلام ا ل ل ي ه ق و ل ه اللي هو مرض من أ م ر ا ض القلوب وجود المرض بين أ ف ر ا د ا ل أ م ة يؤدي إ ل ى انهيار المحور الثاني الذي عليه تقوم ا ل أ م ة ب ق و ة وبحضارات وبتقدم وبرقي طيب هذا ا ل أ م ر لو مش موجود تجد أ ف ر ا د ا ل أ م ة كرجل ا ل واحد يشد بعضه بعض كما صح ذلك عن نبينا ثم شبك صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بين أ ص ا ب ع ه ذ ا ا ل أ م ر إ خ و ا ن ي وهو سوء الظن بالمسلم أ ع ي د مرض من أ م ر ا ض القلوب مرض فتاك وداء عضال إ ذ ا استحكم ب ا ل أ م ة يؤدي بها إ ل ى البوار والهلاك وهو سوء الظن بالمسلم مرض من أمراض ا ل ل ق ولا يتولد هذا المرض إ ل ا من خبث النفس وسوء طويتها وهذا الذي أ د ن ج حوله دائما ً المرض له علامات طيب وله ت أ ث ي ر في القلب وفي الجوارح بعض الناس يصل إ ل ى م ر ح ل ة من ا ل م غ ا ل ط ة ويكون قلبه مفعم بالامراض م ل ي ئ عن آ خ ر ه بكل ن ق ي ص ة ومع ذلك يغالط نفسه وتظهر منه علامات المرض على جوارحه وفي تصرفاته وفي معاملته مع إ خ و ا ن ه ان قيل له اتق الله اخذته ا ل ع ز ة ب ا ل ا س م فحذبه د ه ن م وبئس المصير ف م س أ ل ة سوء الظن بالمسلم ذا مرض من أ م ر ا ض القلوب سنعرف المرض وبعد ذلك نتكلم عن علامات المرض وبعد ذلك نذكر أ م ث ل ة في ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة ومن الواقع الاليم المرير الذي نعيشه حتى يقف كل واحد منا على ما في قلبه من دخن ومن أ م ر ا ض فليطهر قلبه قبل أ ن يصبح معولا و ر أ س ا هدامه في جدار ا ل أ م ة بدلا من أ ن كان يرجى منه الخير والفلاح لهذه ا ل أ م ة سوء الظن ا ل إ م ا م ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواجر عن ا خ ت ر ا ف الكبائر يتكلم عن ا ل أ م ر ا ض ا ل ب ا ط ن ة أ ي في القلب يقول دا ابن حجر قال العلماء والذم لهذه ا ل أ م ر ا ض أ ش د من ا ل ز م ل ل س ر ق ة والزنا والقدر وشرب الخمر الزم يعني النصوص ا ل ش ر ع ي ة ا ل و ا ر د ة في ذم مرض الكبر والحسد وسوء الظن والحفظ والغل والغضب وطول ا ل أ م ل وغيرها من ا ل أ م ر ا ض الفتاكه يقول والذم لهذه ا ل أ م ر ا ض أ ش د من الزم الوارد في ا ل س ر ق ة والزنا والقتل وشرب الخمر ثم عقب ا ل إ م ا م على هذا الكلام بقوله وذلك ذكر ا ل ع ل ة التي من أ ج ل ه ا جاء الذم في ا ل ش ر ي ع ة لهذه ا ل أ م ر ا ض ا ل ب ا ط ن ة أ ق ب ح اشد و أ ع ظ م من المعاصي ك ا ل ز ن والسرق قال وذلك انظر لعظم ت أ ث ي ر ه وسوء اثرها ا وعظم خطورته ه ودوامها وخفائه ثم قال وهذه ا ل أ م ر ا ض إ ذ ا و ل د ت في قلب المسلم وداوم عليها تصبح بعد ذلك ع ل ة د ا ئ م ة له ومن العزيز أ ن يتخلص منها تعلمون إ خ و ا ن ي ممكن الواحد من ن ا ح ي ة المظهر يحسن من مظهره حتى يراه الناس على ه ي ئ ة ح س ن ة أ م ا إ ن كان القلب فلا يعلم به إ ل ا الرب وربنا لا يتكلم عن شخوص الناس فهو أ ع ل ى قدرا والناس أ ح ق ر واذل من أ ن يتكلم فيهم ربنا يبقى ياتي الرجل ويحسن مظهره ويترك قلبه مليء بالامراض وبالدخن وبكل من قصر وهو أ م ا م الناس على ص و ر ة ه ي ئ ة وحاله مرضيه وهذا عياذا بالله ضرب من دروب النفاق نعوذ بالله من الخذلان إ خ و ا ن ي معشر المسلمين ما هو تعريف سوء الظن وما هي علامات و ا ل أ م ر ا ت التي تدل على أ ن ه إ ذ ا صدر من شخص شيئا معينا يدل على أ ن القلب مفعم ومليء بسوء الظن قال أ ه ل العلم وانتبهوا للتعريف ل أ ن من خلال التعريف سنكمل ا ل أ م ر تعريف سوء الظن هو تغليب جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل ا ل أ م ر ي ن معا تعريف ا ن ي ت سوء الظن ثاني تغليب جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل ا ل أ م ر ي ن معا ما معنى هذا انت كراجل تعيش في المجتمع وحولك أ ن ا س ممن هم على دينك ومن غير ذلك احنا بنتكلم على المسلم فقط اما غير المسلم في هذا الاعتبار سوء الظن دا بعيد كل البعد عن موضوعنا كان يهوديا او نصرانيا او مشركا او غير ذلك هذا بعيد عن موضوعنا احنا في مقتنع وفي بلد مسلم فوجدت من اخيك المسلم فعله او سمعت منه قولا القول والفعل ده يحتمل الشر ويحتمل الخير طيب ن س ب ة احتمال الشر أ و الخير باتفاق العلماء قالوا ليس لها اعتبار طالما ان الفعل يحتمل الخير والشر ف إ ذ ا غلبت جانب الشر على جانب الخير فقد أ س أ ت الظن ب أ خ ي ك المسلم وارتكبت ل ك ب ي ر ة وهذا دليل على خبث النفس وسوء ا ل ط و ي ة ومرض القلب انتبهوا مع شر المسلمين لكي نعيد النظر في تصرفاتنا قبل فوات ا ل أ و ا ن والذي حمل العلماء على هذا التعريف أ ص ل في ا ل ش ر ي ع ة مجمع عليه وهو أ ن ا ل أ ص ل في تصرفات ي وفي أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل أ ي مسلم ا ل ا س ت ق ا م ة دا ا ل أ ص ل فمن أ ر ا د أ ن يخرج عن ا ل أ ص ل دون دليل فهو آ ث م مرتكب لكبيره مريض القلب خبيث النفس سيء ا ل ط و ي ة طيب لعل قائلا يقول هل أ ن التصرف الذي صدر من المسلم أ و ل ا كان او فعلا لا يحتمل الا الشر, لا يحتمل إلا الشر. ففي هذه ا ل ح ا ل ة أ ن ت معذور إ ن أ س ا ت به الظن وليس عليك شيء تماما كما نراه ا ل آ ن من ا ل م ف ت د ع ة من تخريب للبلاد والعباد وسلوك سبيل غير المؤمنين من مظاهرات وغير ذلك هؤلاء من أ ح س ن بهم الظن ياثم بسوء ظ ن هو الاصل فيهم ل أ ن الفعل محرم ب إ ج م ا ع أ ه ل العلم وما أ ت ى من وراء ذلك خير ق د على مدار التاريخ وعلى مدار العصور و ا ل أ ز م ا ن انتبهوا إ خ و ا ن ي عندي م ق و ل ة أ و فعله صدرت من مسلم ا ل م ق و ل ة ديه تحتمل الخير والشر وسياتيك ب أ م ث ل ة ك ث ي ر ة طيب انت كرجل مسلم الفعله ديه من مسلم نعم مسلم فيها خير وشر بس الشر تسعه وتسعين في الميه والخير واحد في الميه ان غلبت الشر على الخير اسعت به الظن وارتكبت ل ك ب ي ر ة طب و م ن ا العمل اغلب الشر اغلب الخير على الخير على الشر فان عكست الامر ف أ ن ا عاصم مرتكب لكبيره انتبه الله يبارك فيكم ل أ ن ي ت ر ت ب على سوء الظن ايه يعني واحد شاف واحد في فعله معينه ا س ا بيه الظن طيب سمع م ق و ل ة أ س ا بيه الظن يترتب على سعه الظن انتبه الاحتقار وعدم ا ل م ح ب ة والتدابر والتجسس وقطع روابط ا ل م ح ب ة فيما بيننا وهذا الذي أ ج م ع ت كل الشرائع على تحريمه لذلك حذر نبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من هذا ا ل أ م ر غ ا ي ة التحذير ففي الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ي ا ك م والظن ف إ ن الظن أ ك ذ ب الحديث تلد الحديث اياكم والظن ف إ ن الظن أ ك ذ ب الحديث أ ك ذ ب أ ف ع ل تفضيل ل ل م ب ا ل غ ة أ ي معناها الظن الذي لا يستند إ ل ى أ ص و ل وضوابط وغلب ا ل إ ن س ا ن جانب الشر على جانب الخير أ ك ذ ب الحديث اياكم والظن ف إ ن الظن أ ك ذ ب الحديث لذلك إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين العلماء يقولون ف إ ن ر أ ي ت من أ خ ي ك ف ع ل ة أ و سمعت منه م ق و ل ة تحتمل الشر والخير وما استطعت أ ن تغلب جانب الخير اعلم أ ن هذا دليل على شيء في القلب القلب في حاجه طيب من ا لا أ س ت ط ي ع ما ه و عجز فيك عجز فيك لضيق عطنك و ق ل ة علمك وشيء في قلبك العلماء قالوا طب والعمل ق ا ل ك أ ن ت بين أ م ر ي ن اثنين إ م ا أ ن تنسى أ ن ك سمعت شيئا أ و ر أ ي ت شيئا ك أ ن شيئا لم يحدث و إ م ا أ ن تذهب إ ل ى من ر أ ي ت منه أ و سمعت منه وتستفسر وتستوضح منه ان لم تفعل أ ح د ا ل أ م ر ي ن فانت اثم مرتكب ل م ع ص ي ة صاحب قلب مريض ا م ت ل أ بسوء الظن على إ خ و ا ن ه المسلمين وبناء على ذلك أ ن ا سمعت م ق و ل ة خلاص أ غ ل ب جانب الخير على جانب الشر ما استطعت اتهم نفسي بالعجز وبالقصور وبعدم ا ل إ د ر ا ك وبضيق العطن ي ل أ ن ا ل أ ص ل في أ ع م ا ل المسلم ا ل ا س ت ق ا م ة اسمعوا إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين إ ل ى بعض ا ل آ ث ا ر ا ل م ت ر ت ب ة على سوء الظن سوء يترتب على سوء الظن ب ا ل ا ض ا ف ة إ ن ه كبير من الكبائر ممكن يصل الرجل في م ر ح ل ة من مراحل سوء الظن إ ل ى الكفر عياذا بالله وهنا نكمل ا ل خ ط و ر ة يصل بسوء الظن إ ل ى الكفر والدليل على ص ح ة قولنا ما يلي أ ن أ ن ب ي ا ء الله عز وجل هم ا ل ذ ر و ة في الكمال البشري اصطفاهم ربنا عز وجل من بين البشر و أ ع ط ا ه م سبحانه وتعالى من الكلام البشري ما يكون قدوه للخلق ويتحمل أ ع ب ا ء الرسالات نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا ا ل ص ل ا ة والسلام نبي ورسول ومن أ و ل ي العزم ومكلم كلمه الله هذا العبد الصالح أ ر س ل ه ربنا عز وجل إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل فحدث موقف بينه وبين بني إ س ر ا ئ ي ل لا يخرج عن موضوعنا بل هو من صلب ما نتكلم فيه وهو ت و ء ا ظ ن الحديث ف الصحيحين من ر و ا ي ة أ ب ي ه ر ي ر ة قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كانت ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إ ل ى ع و ر ة بعض دا تشريع في بني إ س ر ا ئ ي ل لما تيجي تغتسل ما في ج د ا ح تستر ع و ر ة تشريع لا ي س أ ل عما يفعل وهم ي س أ ل و ن فكانوا إ ذ ا اغتسلوا يغتسل الرجل بجوار الرجل وكل ينظر إ ل ى عوره بعض نبي الله موسى بن عمران كان شديد ا ل ح ي ا ة فكان إ ذ ا أ ر ا د أ ن يغتسل لا يراه مخلوق انتبه الله يبارك فيكم طيب يغتسل لا يراه أ ح د الخبثاء من بني إ س ر ا ئ ي ل ماذا قالوا قالوا لا قال نحن ا كلنا بنغتسل غراب وهذا نبينا فلم ا لا يغتسل معنا هنا بقى إ ي ه اللي حصل ما في القلب من سوء الظن ي ب د أ يملي على اللسان الكلام ويملي على الذهن الفكر وده اللي أ ن ا بركز عليه انتبهوا اللي في القلب بيخرج كما قال العبد الصالح يحيى بن معاذ القلوب كالقدور تغلي بما فيها و ع ل س ن ت ه ا مغارفها فانظر ما يقول لك الرجل ف إ ن م ا يغرف لك مما في قلبه لما تسمع واحد بيكلم كلام قبيح ما تتعجبش دلف قلب ه ط ل ا ه وكذلك إ ذ ا أ س ا ء الظن ما في قلبه من خبث ومن ح ب ظ ومن حسد ومن غل هو الذي حمله على سوء الظن و إ ل ا كان من الممكن أ ن يلتمس العذر يقول لك لعله لعله المهم بنو ا س ر ا ئ ي ن ماذا قالوا قالوا ا ل ل ه ما يغتسل موسى بن عمران بمفرده خاليا دون أ ح د إ ل ا ل أ ن ه آ د ر آ د ر آ د ر مرض يصاب به الرجل وهو أ ع ز ك م الله انتفاخ الخصيتين اسمه ا ل آ د ر عشان كده ما ت ن ف ح ش أ ب د ا تنادي على رجل يسمى بعبد القادر تقول له عبد ا ل آ د ر خ ط أ فظيع و إ ن كنت حسنا ل ن ي ة ولكن لا يجوز فقالوا أ ن نبي الله ما يغتسل عريانا إ ل ا ل أ ن ه ق ا د ر انظروا إ خ و ا ن ي ما الذي حدث ي بغير د أ سوء ظن ب سند وبغير ت ل ي ل دخص مع, مين مع نبي مع ن من أ و ل ي العزم ك ل م ورسول كيف تسيء به الظن وهو نبي الذي حدث إ خ و ا ن ي خرج نبي الله موسى بن عمران كعادته ليغتسل عريانا بس بمفرده نزل البحر نزع ثوبه ووضع الثوب على حجر ونزل يغتسل بعد أ ن فرغ من الاغتسال انظر إ ذ ا خرج عشان يلبس إ ذ ا بالحجر يعدو أ ش د العدو وعلى متن الحجر ثياب نبي الله موسى يجري حذر يجري نعم نصدق بهذا ونؤمن به والا ا ن ا ر ه مش الحذر يجري ونبي الله موسى وراه يجري ويصيح ثوبي يا حذر ثوبي يا حذر ثوبي يا حذر الحذر عمال يجري بامر من الله عز وجل حتى مر نبي الله موسى بن عمران على جمع من بني إ س ر ا ئ ي ل بغير ثياب فيهنا م ل ح و ظ ة الفت ا ل أ ن ظ ر إ ل ي ه إ ي ا ك ثم إ ي ا ك أ ن تقول كيف يحدث هذا لنبي الذي أ م ر ه بذلك هو ربك ف إ ن اردت أ ن تعترض فاعترض على الله و معلوم الاعتراض على الله ق ف ر صريع يخرج عن ا ل م ل ة فمر نبي الله موسى على قومه ع ا ر الثياب فنظروا اليه و قالوا والله ما بنبي الله موسى من ب س ثم سكن الحجر ولبس نبي الله موسى ثوبه ونزل على الحجر بعصاه ضربا يقول أ ب و هريره والحديث ووالله إ ن به لندب س ت ة أ و س ب ع ة من أ ث ر ضرب نبي الله موسى للحجر وفي هذه ا ل ق ص ة قال الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين آ ذ و ا موسى ف ب ر أ ه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ا انظر الأخي الفاضل حمل كيف يطعموا في نبي القوم سوء على يصطفي من رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. المثال الثاني الذي حدث الذي لسوء الظن من بعض الخلق لنبي من أ ن ب ي ا ء الله عز وجل الحديث رواه البزار وهو عند ا ل إ م ا م أ ح م د ورواه أ ي ض ا ابن حبان وسند الحديث ص ح ي ح م ص على ذلك ا ل أ ل ب ا ن في السلسله وفي صحيح أنس بن ا ل رضي ا ل ل م ع النبي وسلم عشر سنة ثمانيه عشر س ن ة مريض مبتلى ده م ش ك د ه وبس ده أ ذ ه ب الله عنه ماله وولده ولم يبقي له شيء قط إ ل ا ا م ر أ ت ه فلما نكذ بالبلاء ثماني عشر س ن ة انتبهوا إ خ و ا ن ي ورفضه القريب والبعيد إ ل ا رجلين و كل الناس بعدت ي عنه إ ل ا رجلين ودا ل ل أ س ف غالب تصرفات القوم وصدق من قال ر أ ي ت الناس قد مالوا إ ل ى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا ر أ ي ت الناس م ن ف ض ة إ ل ى من عنده ف ض ة ومن لا عنده ف ض ة فعنه الناس م ن ف ض ة ر أ ي ت الناس قد ذهبوا إ ل ى من عنده ذهب ومن ا و لا عنده ذهب و ا فعنه الناس قد ذهبوا وذا مسلك غير شرعي مخالف يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكه الزمان ع ش ر في البلاء فرفضه القريب والبعيد إ ل ا رجلين كان يعودانه ويدخلان عليه فدخل يوم الاثنين الرجلين على نبي الله د ايوب و د على ن ب الله أ ي مريض ومرض شديد ثم خرج الرجلان ي ن ل ل ر ج من عند نبي الله أ ي و ب انظر بقى قال أحدهم للآخر والكلام كثير. قال احدهم ل أ ل ل آ خ ر تعلم قال ماذا قال إ ن نبي الله أ ي و ب أ ذ ن ب ذنبا لم يذنبه أ ح د قط قال له ولم ا قال منذ ث م ا ن عشر س ن ة الله لم يرحمه هذا ا ل ل يحدث ي الان ان راينا الله, و... الله عز وجل ابتلى أ ح د ا من المسلمين بمرض في بدنه او ذهاب في ماله او عقوق لبعض أ و ل ا د ه أ و لغير ذلك يتكالب الناس عليه ب أ ل س ن ه حداد شداد وهذا من سوء الظن هذا من سوء الظن ا ف ط ن و ا وانتبهوا حتى لا يقع الرجل في ك ب ي ر ة وهو لا يشعر قال إ ن نبي الله أ ي و ب اذنب ذنبا ما أ ذ ن ب ه أ ح د من العالمين قال له ولم ا قال منذ ث م ا ن عشر س ن ة لم يرحمه الله اعلام الله بارك فيكم إ ن القاعده ا ل ش ر ع ي ة والاجماع منعقد على أ ن أ ش د الناس بلاء ا ل أ ن ب ي ا ء ثم ا ل أ م ث ل ف ا ل أ م ث ل يبتلى الرجل على قدر دينه فان وجد في دينه صلابه زيد في البلاء د هذا الاصل عندنا يبقى تبتلى بفقد مال أو, بص او بمرض وبذهاب صحه وبجار سوء وبزوجه سيئه وابن عاق كل هذا بلاء واذ زاد البلاء دليل على زياده في الدين وصلابه في الحق هذا النص الحديث فلما قال ا للرجل ر ج ل ل هذا الكلام قال له و إ ي ا ك أ ن تخبر نبي الله أ ي و ب أ و ع ى تقول فخرج الرجلان فرجع المستمع إ ل ى نبي الله أ ي و ب وقال له يا نبي الله إ ن فلانا قال فيك كذا وكذا وكذا طيب ما الذي حمله على ذلك سوء الظن تظلمه لخبث القلب وخبث النفس وسوء ا ل ط و ي ة والهوى كل هذا يولد مثل هذه ا ل أ م و ر المنكره فلما أ خ ب ر الرجل نبي الله أ ي و ب بما حدث نبي الله أ ي و ب قال له والله ما أ د ر ي ما تقول أ ن ا ا ل كلام اللفته تقول ه ده أ ن ا معرفوش حكي ا ل ز ن ب والكلام ده إ ن شاء الله ربنا عصمنا و ا ل أ ن ب ي ا ء معصومون ش و بقى نبي الله ايوب قال له والله ما أ د ر ي ما تقول غير أ ن ن ي انظر كنت أ خ ر ج في الطريق ف أ س م ع رجلين متخاصمين يحلف كل واحد منهما على الشيء عكس ا ل آ خ ر ف أ ر ج ع إ ل ى البيت ف أ ك ث ر عنهما خشيه أ ن يذكر الله في باطل أ ذ ل ل ن ا كنت ب ع م ل ه يعني إ ي ه هو نبي الله ماشي لا ا ع ن ف م ش ك ل ة فدقول والله ما حصل ودقول والله حصل واحد منهم كذاب نبي الله أ ي و ب يرجع إ ل ى البيت ي ك ث ر عن الرجلين خ ش ي ة أ ن يذكر الله في باطل هذا هو نبي الله أ ي و ب يبقى الشاهد يا اخوانا أ ن المسلم إ ذ ا ر أ ى من أ خ ي ه المسلم فعلا تحتمل الخير والشر لازم يغلب جانب الخير سمع منه مقولة تحتمل ان ل والشر لازم يغلب خ ي ر ا ج ب ا لم خ ي ر إلا يفعل فهو ي أ س م متى لا يغلب إ ل ا الشر إ ن كانت ا ل ف ع ل ة لا تحتمل في الخير م ث ق ا ر ضره في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن ت معذور مثال ثالث في الصحيحين من حديث أ ب ي سعيد ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن يقول أ ب و سعيد ويقول جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ك س م ا غنائم غ ز و ة ح ن ي س ي د ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ب د أ يقسم الغنائم ا ل ر و ا ي ة بتقول ايه ف أ ع ط ى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفه قلوبهم ابو سفيان بن حرب ومعويه ويزيد وعلاثه ا ل أ ق بن السلمي وكثير اعطاه ولم يعط احدا من المهاجرين ولا الانصار اي شيء مطلقا الا سماك بن خرش اعطاه لفقره مما ان لشف المنظر رجل يسمى ذو الخويسره التميمي بصل المنظر كذا انظر ماذا قال قال اعدل يا محمد انك لم تعدل ان هذه ق س م ة م ب ت غ ي بها وجه الله ما انا قلت لك في اول ل الكلام سوء الظن يودي بالعبد الى الكفر اهم اساء الظن بنبي قال له ان لم يعدل النبي من الذي يعدل إ ن لم يقسم النبي بالحق من الذي يفعل فاذا ا س أ ء ت ظن بنبي هذا عياذا بالله تهلكه ما بعدها تهلكه فلما قال هذا الرجل ل ذو الخويصره التميمي هذه قسمه ما ابتغي ة بها وجه الله اعزل يا محمد فانك لم تعدل قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر لقد خدت وخسرت ان لم اعدل وهذا هو الضبط الصحيح لها لقد خدت أ ن ت وخسرت أ ن ت إ ن اعتقدت أ ن ن ي لم أ ع ج ب فلما قال هذا الرجل هذه ا ل ك ل م ة ا ل ف ا ج ر ة مني جالس ب ا ء ا ل ص ح ا ب ة فقام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله مرني آ ت ي ك ب ع ن ق ه قال دعه يا عمر يخرج من ضبط هذا أ ي من نسله ومن ع ق ب ه ومن منهم على شاكلته اقوام يحقر أ ح د ك م صلاته إ ل ى صلاته وصومه إ ل ى صومه ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن ليجاوز ا تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ة ل م ا لهم خ و ا ر ج ل متمثلين الخوارج ع ص فيما ن على ل إمة ا ج و والظلم ي خ ر و ن من الدين كما يخرج من、الرمية. لإن لأقتلنهم كما السهم الرمية أدركتهم عاد قتل يخرج مثال أ خ ي ر وبه أ خ ت م هذه ا ل م و ع ظ ة وهو ما رواه ا ل إ م ا م البخاري من حديث عثمان ا بن موهب يقول عثمان بينما نحن في م ك ة في البيت إ ذ ا برجل من أ ه ل مصر قدم حاجا فدخل على قوم من قريش في م ك ة قال لهم من القول ان نزلت مين فقال له ر ج ل قريش قال له ومن الشيخ فيهم يعني ملك ن ا ب ي ر عشان أ س أ ل ه قال له هذا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر صحابي وابوه صحابي فاقترب الرجل من عبد الله بن عمر وقال له يا ا بن عمر إ ن ي سائلك ف أ ج ب قال له、استاذ. خد ب ل ك الرجل من مصر ومقتل عثمان بن عفان كان السبب وراه ش ر ذ م ة من آ ل مصر فبيقول له يا عبد الله هل تعلم ركزوا في الثلاث ا س ئ ل ة و ا ل إ ج ا ب ة ما هو د سوء الظن ق ا ل ا هل تعلم أ ن عثمان فر يوم أ ح د قال له اي وفر قال له طيب هل تعلم أ ن عثمان تغيب عن غ ز و ة بدر قال له ح ص ل مرحاش قال له طيب هل تعلم أ ن عثمان تخلف عن ب ي ع ة الرضوان قال نعم قال المصري الله أ ك ب ر فرحا بجواب ابن عمر علشان يبرر احنا أ ت ل ن ا ضراجل فرق وموح وغزوه بدر ما حضرهاش و ب ي ع ة الرضوان ما حضرهاش ب ت ك ل م و ن ان احنا أ ت ل ن ا كيف هذا انظر ما هو ده سوء الظن ط ب هو تخلف يوم بابل م س أ ل ت ش ليه لا م س أ ل ش طيب هو مر عليك ونظر إ ل ي ك ولم يلق عليك السلام م س أ ل ت ش ليه ما هو ده اللي بيحصل طيب هو انت وقعت في ش د ة مات لك عزيز ولم ي أ ت ي ليعزيك م س أ ل ت ش ليه لا م س أ ل ش طيب ما مجاش يبقى ما بيقدرنيش يبقى خلاص هو ده اللي واقع دلوقتي ودا ل واقع وهذا كله خلاف الشرع طيب عثمان تخلف يوم بدر وفر يوم واحد وتخلف عن بيعه الرضوان فقال المصري الله أ ك ب ر عبد الله بن ع م ر قال له لا تعال لا ينفعش تمشي تعال حتى أ ب ي ن لك حتى أ ب ي ن لك تعال عشان أ س ه م ك ا ه اللي حصل بالضبط قال له、أقول. فقال لهم عبد الله بن عمر أ م ا عن فراره يوم أ ح د أ ش ه د أ ن الله قد غفر له ب ت ت ك ل م في ه ل ي طيب ما ب و بكر فر يوم أ ح د وعمر فر يوم أ ح د وكل الصحابه فر وربنا قال إ ن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إ ن م ا ا س ت ذ ل ه م الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه كيف تتكلم في أ م ر الله عف ع ا ه هذا من سوء الظن ومن خبث القلب وسوء الطويه خلاص الرجل مر عليك لم يلق عليك السلام لعل لعل حدث عندك م ص ي ب ة ولم ي أ ت ي ك لعل حدث عندك ص ر ح ولم ي أ ت ي ك لعل كما ذكرت لكم في أ و ل ا ل أ م ر أ ن ت من أ م ر ا ن ا ت م ل ه م شتاء ل إ م ا أ ن تنسى ما سمعت وما ر أ ي ت و إ م ا أ ن تذهب له بنفسه و تستوضح قل له رجل قل له ليه عليك يا دعيت يا جيلك ابن ما جاتش فرح رض لك ازاي و ا جايب هذا ليجوز ولا يحل ليه الجلوس يبقى الأمر انتهى يا إخوان ما أما عن تغيبه يوم بدر. سيدنا عثمان عفان فعلا ن عن بن ت وخدفت تغيبه تب ليجوز يحل ليه يبقى يوم طيب يوم إيه دربك بدر البدر السبب أحد فر حضرش غزو البدر. السبب إيه؟ قال له عبد الله بن عمر كانت زوجه مريضه اللي هي مين ر ق ي ة بنت محمد ا بن عبد الله رسول الله بنت النبي مريض انظر ف خ ر ز عثمان ليقاتل قال له انكس ل ب ي السلام معها ولك سهم من شهد بدرا واجره خلاص يبقى انت بقى يا مصري تريد ان تعترض اعترض على رسول الله وحكم ا ل آ خ ر يعني حتى نعلم خ ب ث ن ي ت ك وسوء طويتك اعترض على رسول الله لقيت من حج عبده او من حج نوح او من اي اسر فعله روح له يا اخي انت حج عبدت علي امبارح بصيتي ما نمشي عليه السلام ليه انا زعلتك في ح ج ر واما تنسى ما فعل افرض مثلا ل اتستطيع ان تواجهه ما تشاءال خلاص يا اخي ك أ ن ك ما ر أ ي ت شيء اما ان يتحرك القلب بشيء من الضغينه والحفظ على اخيك هو ده اللي ي ف ر ق ا ل ا م ة ويمزقها اربا اربا وتصبح ل ق م ة س ا ئ ر ة لكل خ ب ي ر من أ ع د ا ء الامه أ م من ة ل ل ع ا الغربي غ طيب ب ي ت عن باعة العقبة طيب من ا باعة حضرش ر العقبة ب ليه و العالم أ ف القرى إن الذين ا إن ي ي ب و ن ن ك إ م يبايعون ا ل قال لا يلجي النار ه وسيدنا نفسنا أحد م ن بيع تحت الغربي ش إلا ا ص ح الجمل الأحمر وكان الجد بن قرس ر عمره إيه قال له قال ابن、عمر. لو كان هناك أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة أ ع ز و ا ببطن م ك ة من عثمان لارسله ب ا ح ت ص ا ر لما ل ي حصل قريش صدت النبي صلى الله عليه وسلم عن ع م ر ة يوم ا ل ح د ي ب ي ة في ا ل س ن ة ا ل س ا ل س ة من ا ل ه ج ر ة سيدنا النبي حد ي ر س ل أ ح د من أ ص ح ا ب ه ليعلم قريش أ ن ن ا ما أ ت ي ن ا للقتال ولكن جئنا للعمره الا ببكر قال له ر م ا ظ ش ر و ه حي موتوني طب عمر قال له لا ب ر ض و ما د ف ش ر و طب اشروا علي ي ابا أ بكر وعمر اشروا علي يا مين قالوا له عثمان فعثمان اللي راح ذهب عثمان ليعلم قريش ب أ ن ا ل نبي سلامه ما جاء إ ل ا للعمره ما جاء لقتال انظر فلما ذهب عثمان إ ل ى البيت إ ل ى م ك ة و أ ع ل م قريش قالوا له ماشي عثمان عرفنا كلامك ان كنت انت تريد أ ن تطوف بالبيت تطوف بالبيت فطف و عاوز تعتمر اعتمر、انظر. قال عثمان والله ما كان لي أ ن أ ط و ف ورسول الله محبوس عنه لما عثمان غاب في م ك ة بعض أ ي ا م طلعت إ ش ا ع ة في ا ل ح د ي ب ي ة عند ا ل ص ح ا ب ة كان فيهم بعض المنافقين قالوا د ا زمان عثمان طف بالبيت وهيص فبلغ ا ل أ م ر ا ل ن ب ي ا ل س ل م قال ما هكذا الظن بعثمان حاشاه أ ن يطوف ونحن محبوسون عن البيت هو ذا ل ا ا ت ق وهو ده حسن الظن فلما تغلف عثمان في م ك ة طلعت إ ش ا ع ة قتل عثمان فلما وصلت ا ل إ ش ا ع ة للنبي صلى الله عليه وسلم البيعه على القتال كله ج يبايع يبايع يبايع وهو يبايع جه الخبر غير صحيح عثمان ما زال حيا انظروا فقام النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بيمينه وشماله وقال ش م ا ل ه و هذه عن عثمان يقول ابن عمر فلاشمال رسول الله خير لعثمان من يمين عثمان يبقى ما تخلفش عن البيع على ولكن القضية قضية ايه؟ مريض فَوِي يبارك قلب خُبْسِ المقولة قال ما سمع من المسلم الحال سُؤْظًا لا تخلفش اخواننا على ولكن فيكم علشان عن لك كده س أ ق ص عليكم واقعه باختصار و إ ل ا الموضوع طويل ولا أ ر ي د ا ل إ ط ا ل ة حتى لا ينسي الكلام بعضه ب ع ض ع ا ئ ش ة رضي الله عنه لما تخلفت في غ ز و ة ا ل م ر ي س ي ة ونسيت العقد بتاعها وجاه ص ي و م ع ط ل السلمي الزكواني و ج ه صفوان بن المعطل السلمي الزكواني لقاها و ل ف س الحجاب فحملها على ا ل ر ا ح ل ة ومشي خلف الجيش ووصل الجيش في نحر ا ل ظ ه ي ر ة صفوان سحب ا الجمل وعائشه ركب على الجمل في الهودج ونفس الحجاب من اللي شافه الصحابه ومن تاني وعبد الله بن سلوك يبقى الفعل واحد أ و الشيء المرئي واحد ولكن رد الفعل مختلف مختلف ليه لاختلاف القلوب فلما ر أ ى ا ل ص ح ا ب ة ما تكلم أ ح د ولما راها ب ن سلول صاحب القلب المريض نظر إ ل ي ه ا وقال والله ما نجت منه وما نجا منه يبقى ممكن انت تشوف ا ل ف ع ل ة خ ر و شر الذي يجعلك تغلب أ ح د الجانبين على ا ل آ خ ر ما في القلب ما في القلب محترم لا لا, لا. لعله ماشي ماخدش بابا لعله حلا شغلها معرفش أ ق و ل ك سلام عليك ط ب ما ج ا ش يعزيني ف ابويا ليه ياخي أ لعله مسافر لعله مريض عنده ظروف اللي يقول كده صاحب قلبه طيب أ م ا الذي يقول ا ل ث ا ن ي ة فصاحب قلبه مريض اخواني معشر المسلمين انتبهوا ودققوا قبل فوات ا ل أ و ا ن ليفتش كل واحد منا عن قلبه كيف تعرف أ خ و ك مر عليك سمعت منه م ق و ل ة ر أ ي ت منه فعلا كما قلنا قبل ذلك ب ن ا د ا ر ا هب م د ا ر ا اشترى س ي ا ر ة فعل كذا وفعل كذا لم تسيء به الظن مع أ ن كل هذا كلها حوادث وظنون وقال ربنا عز وجل إ ن الظن لا يغني من الحق شيئا أ ق و ل ما تسمعون و أ ع و ذ بالله أ ن أ ذ ك ر ك م به و أ ن س ا ه واستغفر الله العظيم لي ولكم ا ل ح م د لله وصلاه وسلاما على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احنا عندنا في ا ل إ س ل ا م وفي ا ل ص ح ا ب ة مجموعه ة ك من ا ل ص ح ا ب ة ب يقول عليها العلماء العشره المبشرون ب ا ل ج ن ة ت ي ب ما فيش غيرهم لا في غيرهم كثير و ا ل ص ح ا ب ة كلهم من أ ه ل ا ل ج ن ة بس د و ل ة في و ق ع و ا ح د ة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أ ب و ه ر ي ر ة بشره بالجنه ة ب ش ر ب العشره ج ن ة ا ل م ر ة و ا ح د ة منهم من ي ركزوا في ا ل ق ص ة دي كويسه منهم من ي سعد بن أ ب ي وقاص وعثمان ا بن عفان دولت من العشره ومش من العشره وبس دا عثمان ا ل خ ل ي ف ة الثالث الراشد وتزوج ابنتي النبي محمد ولا يوجد على وجه ا ل أ ر ض أ ح د تزوج ا بنتي النبي إ ل ا عثمان ومن أ ج ل هذا لقب ب ذ ن و ر ي وسعد ا بن أ ب ي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن سعد بن أ ب ي و ق ص مر على عثمان بن عفان في خ ل ا ف ة عمر فنظر إ ل ى عثمان وعثمان نظر إ ل ى سعد فقال سعد السلام عليكم فما رد عليه عثمان السلام الرواية بتقول فمررت ونظرت وملأ عيناه مني وألقيت عليه السلام فما بتقول عليه إليه وملأ وألقيت عليه علي فمررت مني ونظرت رد السلام ه من اللي مرض عثمان على مين على سعد بن أ ب ي وقاص طيب سعد متربي وصاحب قلب طاهر نقي يبقى لا بد أ ن يسلك المسلك الشرعي يسيء الظن بعثمان حاشا وكلا فهما لاثنين ت ر ب ي ة واحده قال لك لا الموضوع بس يا ابني تهون انت ي ولد الموضوع ما يسكتش عليه ليه اصدق هو المسلم طيب لو سكت ما القلب ه ي ت م ل ي رواسب وبعد كده س أ ح ق د عليه و أ ت م ن ى له ا ل ض م ا ر من كل اتجاه يبقى لازم أ ع ا ل ج الموقف أ و ل م ر ة سعد عمل ايه ذهب سعد إ ل ى عمر بن الخطاب امير المؤمنين قال له يا امير المؤمنين قال له نعم يا سعد قال له هل حدث في ا ل إ س ل ا م شيء انت عارف معناها ايه ده معناها كبير جدا دا لما وقفت على تفسيرها كاد العقل أ ن يطيش قال له في أ ح ك ا م ج د ي د ة ن ز د ت في ا ل إ س ل ا م ولا معرفش قال, له يا سعد؟ قال مررت على أ خ ي عثمان فنظرت إ ل ي ه و م ل أ عيناه مني ولم يرد علي السلام يبقى بالتأكيد دين جاي أتأكد منه. أنا أتأكد إن عثمان لم يرد علي يستحيل ولا به السلام الله ولا فعشان أنا عثمان السلام ولا الظن لم أتأكد أتأكد أن رد معدش جده إن من منه معرفش أسيء هي دي التربيه ة ي دي ا ل ترى ب ي ة ط ر من أ خ ي ك شيئا يحتمل الشر خلاص اتهم نفسك وقل لنفسك يا صاحب القلب الخبير احسن الظن لاخيك فعمر قال له لا يا, عثمان يا سعد ما حصلش حد ا ل ش ر ع زي ما هو فاستدعى عمر عثمان وسعد في مجلس القضاء ش و ب ق ى التفصيل فقال عمر يا عثمان لما لم ترد على ترد تحية أخيك قال من قال سعد أخو مر عليك و أ ل ق ى عليك السلام فنظرت إ ل ي ه وملات عيناك منه ولم ترد عليه السلام فقال عثمان انظر والله ما رايت أ ي ت و م مر ع ل فقال سعد والله م ر ر عليك وما أ ل عليك ل ل ق ي ت ا ا س ونظرت وملأت ن إليه ي ع ك مر ن ي و م علي حلها الله يا اتنين من ا ل ع ش ر ة ا ن يحلفا ن من العشرة ي بالله على أ م ر ي ن متناقضين لازم ي ف ل ا ح ظ وعمر بينهما عشان ل كده بنقول عاوز تتعلم صح وتتربى صح وتخدم الدين صح شوف و ا ا ل ص ح ا ب ة عملوا ايه لا سمعنا واحد عمل مظاهر ولا خرب بيت والعمل ملتوف أ ب د ا لم ا ح ص ل ش ل ي ه تربوا ت ر ب ي ة ص ح ي ح ة على العمل لدين الله فلما ح ل ف ا ل إ س ل ا م انظر قال عثمان استغفر الله نسيت ايه يبقى في ح ا ج ة خ ف ي ة قال استغفر الله مالك يا عثمان قال يا أ م ي ر المؤمنين انتبهوا حدث لي موقف كلما تذكرت أ غ ي ب عن الوعي فلعل أ خ ي سعد مر علي و أ ن ا غائب عن الوعي شفت التربية شفت علشان كيف التربية طهرت يستحيل, سعد. سعد يستحيل. يستحيل يستحيل يستحيل تحيي الموتة يا أخوان القلب عاملة إزاي الظلم قال أنا عثمان السلام كما قال الله إبراهيم لم أقول له عليكم ليطمئن رب أرني به بقى بس قلبي نبي يسئ سعد قال أ ولكن م تؤمن قال بلى ل و يقومون ط م ئ ن ل ل ب ي قدرة ا م ل على ى أحياء ا ت ع به كندا ل م هناك ي وهم مسألة ولكن نفسه فقال ر بس ليطمئن قلبي ق ف عثمان أستغفر ا ل ل ه أ س ت غ ف ر الله يا أ م ر المؤمنين ي ح د ث ل ي موقف ك ل م ا ت ذ ك ر ت ه أ غ ي ب عن ا ل و ع ي ف ل ع ا ل لسانه وعلي وعن أ ن ا غائب ا ل و ع ي ف س ع د يقول ل ه موقف يا عثمان قال له كنا ا له مع نبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فقال أ ي النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م د ع و ة ذ ن و ن ما دعا بها مسلم ق د إن ا س ت ج ا ب الله له وهي لسه هيقولها ج ه ا اعرابي خذ سيدنا ا ل ن ب ي مش ولم يسمعها عثمان عثمان كلما تذكر الوقع عادية يغم عن الوعي لانه لم يعرف ا ل د ع و ة ايه هي شوف بقى قدر الله عز وجل فقال له سعد أ ج ل يا عثمان كنت معك معك في هذه ا ا ل و قلت ع ة ق ا وما وأخذ فلما قام النبي السلامة م الذي يا قال الأعربي النبي بيد ي حدث سعد سعد ش خ لا ف ف ه ل م خ شيء ت ضربت أن أدركهم الأرض أبا فنظر لا برجل وقال يا رسول الله إ ل ا أ ن ك قلت كذا وكذا وجاء الأعربي وشغلك ولم ج ا ا ء أ ع ر ب ي وشغلك و ل تذكر لنا ا ل د ع و ة فقال نعم لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين ما د ع ب ه ا مسلم قط إ ل ا استجاب الله له فقام سعد بن أ ب ي و ق ا س وقبل بين, عدي بين عيني عثمان وقال فرج الله عنك كما فرجت عني واضح أخوانا قول وجدت قول يا ما أبدا ينفحش تحملها يبقى نسيء رأيت سمعت ما الظن أقلت له ببعض الخير روح له. يا عم حصل صراحة منك كيت وكيت وكيت وأنا في صراحة مش يفهمك طب لو كان فعلا مش تصرف مش محترم خلاص يا أ خ ي عفا الله عنه استغفر الله وانتهى الامر أ أرض م ر عليك ل ل ه يبارك ك ف نعيد ن ا ل ظ في في قلوبنا وكما قلت في أول ل وكما و ا م على ظ ة ص ا البدن ح ل متوقف ع ص ل ا القلب وصلاح القلب أساس لصلاح البدن هتحاول جوارحك ح تصلح النظر ل ل ق ب دون من ك م ث ل كمثل من يكتب على الماء أ و ي خ ط في الهواء كمثل ا ل م ي ز ا ب يجمع الماء كدرا وينزله هدرا شغل عبث وشغل لا يليق بعاقل فلينظر كل واحد منا إ ل ى قلبه ويعالج نفسه قبل فوات ا ل أ و ا ن ينبغي الداعية وآمل أن أكون منهم على وآمل أ ن يربط الناس بالواقع الذي يعيش فيه القوم أ م ا أ ن ننعزل،, ننعزل عن المجتمع فهذا بعيد الذي أ ر ي د أ ن أ ق و ل ه و أ ص د ع به بملء الفي وهو معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ما يحدث في مصرنا من تظاهرات واعتصامات و إ ض ر ا ب ا ت مخالف ل ش ر ي ع ة رب ا ل أ ر ض والسماوات باتفاق عقلاء ا ل أ م ة لا أ ع ن ي اهل ا ل ب د ع ة المتهوكون الذين يتكلمون بكلام قبل وبعد وولي أ م ر المسلمين وهو في مصرنا ا ل آ ن الدكتور محمد مرسي وصل إ ل ى س د ة الحكم الذي نعتقده ب ط ر ي ق ة غير م ش ر و ع ة ولكن وصل له السمع وله ا ل ط ا ع ة لا ننزع يدا من ط ا ع ة لا نخرج عليه لا نشغب عنه لا نذكر مساوئه ولا نعيبه ومن فعل ذلك فهو من الخوارج له السمع و ا ل ط ا ع ة و ا ل أ ح ا د ي ث م ت و ا ت ر ة على هذا ا ل أ م ر لذلك من أ ع ج ب ما سمعت عن أ ح د ه م حينما كنا نتناقش معه أ ي ا م يناير عن ا ل أ ح ا د ي ث كان يقول لي الحديث ضعيف أ ق و ل له يا شيخ د ه صحيح مسلم عيب بلغني بعض ا ل ط ل ب ة ا ل ل ي ا ن ب ا ر ح هذا الذي كان ينكر عليه ذكر كل ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة و ا ل أ ح ا د ي ث الذي كان ي ض ع ف ه قال في صحيح مسلم وهو صحيح قلت هكذا الهوى إ ذ ا استحكم في القلب ط ر ى من صاحبه العذاب السمع و ا ل ط ا ع ة ل ا و ل ا ل أ م ر واجب على كل مسلم في المنشط والمكر في العسر واليسر وفي أ ث ر ه علينا إ ي ه معنى ك ل م ة أ ث ر علينا إ ي ه معنى ك ل م ة ا ل أ ث ر كما قال ا ل إ م ا م النووي في شرح مسلم هي التي وضحها نبينا في حديث آ خ ر قال اسمع واطع و إ ن جلد ظهرك و أ خ ذ مالك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ا د ي ن سل الله حقك واعطيه الذي طلبه م ن لما لاني نزع ي د من ط ا ع ة ض م ا ر م ا بعد ضمار إ خ و ا ن ي مع شرار المسلمين من الذي يتحمل هؤلاء القوم الذين ماتوا الدماء التي تسيل ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يقتل بحق إ ل ا جاء يوم ا ل ق ي ا م ة يحمل ر أ س ه بين يديه تشخب أ و د ا ج ه دما ويقول يا رب سل هذا ل ب ا خ ت ل ن ي ذا مقتولش حق فكيف الباطل تكسير المحلات ومباني ا ل ح ك و م ة ك ا ل د ا خ ل ي ة والمستشفيات والسيارات لصالح من من الذي يدفع هذا وكم الخسائر التي تكبدتها البلاد والعباد معشر المظاهرات س ل ل م م ي ن ا ك ب ي ر ة من الكبائر وما يفعلها إ ل ا مبتدع ضال مضل خرب خبيث النفس سيء ا ل ط و ي ة ولا يشفع له أ ن ه أ ر ا د أ ن يتضامن مع رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة لا يشفع له التضامن مع رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة بنفس ا ل ط ر ي ق ة ن ب ع و الناس ونبين لهم الحكم الشرعي ونلتزم أ م ا إ ن كانت هناك ش ر ذ م ة ع ا ي ن ه تريد أ ن تدمر البلاد وتخرب ولي ا ل أ م ر له أ ن يتعامل معها بما ي ت ر ا ء له والشرع أ ذ ن له في تفريقهم حتى لو بالقتال الذي يؤدي إ ل ى القتل هذا هو شرع الله أ م ا اننا نخرج للتضامن وذا يخرج للتظاهر وذا يخرج للتعارض تخريب لصالح أ ع د ا ئ ن ا والشيء العجيب لحد النهارده بما اتاني ربي من علم ومن عقل والله من عرف فصل و س أ ط ر ح ه عليكم ومن وجد تفسيرا ف ل ي أ ت ن ي به اسمعوا يا اخوانا ن الله يبارك فيكم ل أ ن بعض الشباب غرر بهم و أ ص ب ح و ا أ ذ ن ا ب ا ل أ ه ل ا ل ب د ع ة وهذا لا نرضاه و ن ن ص ح فمن استجاب لنفسه ومن أ ب ى فلا يضر إ ل ا نفسه و ا ل ق ي ا م ة تجمعنا في ح ا ج ة اسمها بروتوكولات حكماء صهيون الصهاينه ايام ز م ن أ ع د و ا و ض ع و ا خ ط ة ل إ ف س ا د العالم والهيمنه على العالم وحطوا بروتوكولات يعني قوانين وخطط قدر الله عز وجل إ ن القوانين ديه ت ص ر ب ط و ا ل ط ب ع ت و ب ق ى أ ن ا عندي ك م منه و أ ي واحد يسمعه يشتري عالفين م ومن و د في إيه؟ ومن خططهم أ ن نهيج المصريين على المصريين نفس الكلام بالظبط يبقى اليهود قالوا كلام اه ومع ذلك بنمسك في بعضنا واذا خارج يؤيد وخارج يعارض م ا خ ل ا ص م س ا ل م س أ ل ة م ع ر و ف ة لابد من الصدان لصالح من بصالح اليهود ص انتبه ل اليهود ح ا الله يبارك فيكم ونعرف ديننا وعلينا أ ن نطبق الشرع السمع و ط ا ع ه لولي ا ل أ م ر صدر منه شيئا من, المخ... من المخالفات ينصح فيما بينك و ب ي ن ك ما استطعت سقط عنك ا ل أ م ر أ م ا أ ن ن ا ننتقص من قدره ونعيب تصرفاته ونفعل ونفعل هذا ليس من شرع الله لشيء لذلك في واحد اسمه عبد الله ا بن عكيب عبدالله عكيب ابن رغد من التابعين لما قتل عثمان بعدما قتل عثمان لقوا الدم مسجد سيدنا النبي ع م ا ل يشيل ا ل ط ر ا ب ويحطه على دماغه قتلت عثمان قتلت عثمان قتلت عثمان و ا ح ي ق و ل له اذا يا عبد الله د ن ت ما شرقت في دمك بل كنت تدافع عنه قال لهم ذكرت معايبه على الناس ف أ ع د د ت نفسي أ ن ن ي قاتلهم ذا الدين و د ا الشرع و أ ن ا بقولها أ ت ح د ى أ ي واحد في اي مكان أ ن يقول أ ن ه من دين الله ذكر مساوئ ولي ا ل أ م ر أتحدى بل ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة م ج م ع ة على ل بد من النصح في السر وعدم الخروج مهما كان ظالما جائرا فاسقا ما لم يظهر منه كفر ب و ا ع عندنا من الله فيه برهان هوذا الدين الذي نعتقد من ايام زمان و ن س أ ل الله ان نثبت عليه حتى نلقاه اما المتلونون المتهوكون الذين يتكلمون ت ب ق ى ل ل م ص ل ح ة فهؤلاء نحن براء منهم ويشرفنا ان يكن و هم براء منا اخواني مع شر المسلمين هذه كلمات لابد أ ن تقال وتذكر لما سمعنا وتناولته الصحف من أ ن ا ل ج م ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة بتعمل بكرا ظ ه ر ه مش عارف اين علشان ايه و ع ش ا ن ايه نبين الحكم الشرعي حرام ولا يجوز وهذا إ ف س ا د للبلاد وتخريب للمنشات والشرع لا يقر ذلك اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آ ت ي نفوسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إ ل ا غفرت ولا ميتا إ ل ا رحمت ولا مريضا إ ل ا شفيت ولا هما إ ل ا فرجت ولا كربا إ ل ا نفست ولا عسيرا إ ل ا يسرت ولا ضالا إ ل ا هديت ولا سائلا إ ل ا أ ع ط ي ت اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ونحن في بيتك وبين يديك ونتوسل اليك بكل عمل صالح عن الله ولكن يجب ان يكون هناك اجراءات ويجب ان يكون هناك اجراءات ويجب ان يكون هناك اجراءات ويجب ان يكون هناك اجراءات البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتشجعهم على تعينهم واجنبهم ت يا رب ا ل ب ط ا ن ة ا ل س ي ئ ة انك ولي ذلك والقادر عليه و آ خ ر د ع و ا ن أ ن الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه